الماوردي المنظر العبقري الأحكام السلطانية من أشهر كتب أبي الحسن الماوردي وهو أشبه بدستور عام للدولة يحوي الأسس التي تقوم عليها الدولة من حيث استحقاق السلطنة وشروط من يختار لها والولايات التي يتصرف فيها السلطان ويتكلم عن نظم الدولة كالوزارة وأنواعها والقضاء والإمارة وعن العقوبات والحدود والجزية والحسبة وما إلى ذلك كله من تعريفات إدارية خاصة لها أصل في الدين وهذا الكتاب من ابتكار الماوردي. ولعل أحدا لم يخص شؤون الدولة السياسية والإدارية بتأليف خاص قبله وإن كان كثير من هذه الأحكام الواردة في الكتاب مبثوثا في أبواب كتب الفقه. ولعل الذي نبهه إلى تخصيص كتاب لتلك الأحكام اتساع المادة التي جمعها لكتابه الحاوي الكبير في فقه الشافعية وللمستشرقين والباحثين والأوروبيين ولوع ببحث النظريات والنظم الإدارية في الدول الإسلامية التي بينها الماوردي وقد طبع الكتاب في مصر طبعات عدة وطبع من قبله في أوروبا ومنه نسخ مخطوطة كثيرة في الشرق والغرب